سنقف على بعض أسباب الرحمة جملة أولها وأعظمها وأجلها استغفار الله جل وعلا فالاستغفار من أعظم موجبات رحمة العزيز الغفار على الله جل وعلا على لسان نبيه صالح لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون وقد جاء في الأثر أن الله لما خلق آدم ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وامتنع إبليس عن السجود قال إبليس بعد حوار وعزتك وجلالك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم فقال رب العزة ذو الرحمة والجلال وعزتي وجلالي لأغفرن لهم استغفروني فالاستغفار من أعظم مجبات رحمة الله لأن فيه قراء وبراهين على انكسار القلب بين يدي رب العالمين جل جلاله